جعل الأرض قراراً وجعل الأرض وَجَعَلَ وجعل خلاها أنهار وجعل لها رواسياً وجعل بين البحرين حاجزاً أَإِلَهٌ مَعَ الله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ammayi jibul muztur ıza dâghu ve ykşfusul ve yjgalukum kulefa أهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأون